يا بني اذهبوا فتحسرو مي وسوف أخيه فتحسرو مي وسوف أخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فل مسنا وأهلنا الضر وجمع ببضاع مزج فأوفلنا الكيل فأوفلنا الكيل وتخذق علينا إن الله يجز المتخذقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أدعى المحسنين قالوا تالله لقد آثرت الله علينا لقد آثرت الله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 أجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم